الجولة الخامسة غير قلبك رسم قلب لما على كعب القلب على سائر الجوارح كان القائد المغوار فبنى في الإنسان أساس الأساس وطاف حول الطاعة بخفة الفراشة وقوة الأسود فوسع خطى قلبك وغير نمط نفسك حتى تثبت الأقدام وتطيع الجوارح وتتشكل الحياة وكأن قلبك كعبتك وكأن طاعتك ماء زمزم تروي به عطش الإيمان وكأن قرارك بتغييره هو حصى الجمرات التي تقذف شبح الشهوات وتكسر حجر السيئات حتى يقبل طير القبول بالقطرات الندية لحصد قلب جديد ففغر القلب لسان الدعاء مناجيا رب الأرض والسماء ربنا تقبل منا النبضة الأولى الباب المفتوح متى أغلق؟ في يوم من الأيام أحد الصالحين سأل أحد الصالحين من ادمن قرع الباب يوشك أن يفتح له فقال له الآخر ومتى أغلق الباب حتى يفتح؟ ليس فقط حينما نطرق الباب يفتح الباب في الأصل مفتوح إننا نبذل مجهودا كبيرا في الدنيا والمال والشهرة ولكن هناك مجهود أكبر لم يبذل إلى الآن فنريد أن نخرج هذا المجهود وهذا العطاء وذلك البذل والجهد لله سبحانه وتعالى ولذلك نبحث عن قلب جديد وكل جهد ادخرته عن الله أن يخرج لله فأنت عبد لله سبحانه وتعالى ومن هنا نقرر أن يكون هذا الجهد وذلك التعب لله سبحانه وتعالى حتى يفخر بنا النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ولذلك قرر معي واسمع نفسك وارفع صوت قلبك أنا قررت أن أغير قلبي القلب كالحصن يحوم حوله الأعداء كل حد وصوب فلن يتركوك في حالك ولن يبعد عن طريقك وعندك نفسك التي تعاديك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فالشيطان هذا فعله معك يعيدك دائما بالفقر والضعف فتهرب من هذا الخوف بفعل ما لا يليق مبررا أنك تقاوم الضغوط وتقهر الظروف وتواجه الواقع المرير ويأمركم بالفحشاء وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وأشواك الهوى حذرنا منه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والنار لم تخلق إلا لتصلح القلب الفاسد فيا صديقي ما هذا التقصير في العمر القصير كيف ضيعت الدنيا ما بين الغفير والوزير والاعتذار ثلاثة أنواع الأول يقول أنا لم أعمل شيئا حتى اعتذر. والثاني يقول أنا فعلت ولن اعتذر. والثالث يقول أنا عملت وسأعتذر فاعتذر لربك وأعلن أسفك أنا آسف يا رب سامحني أعرف أنني عبد ذليل منكسر عملت ذنوبا كثيرة وأخطاء عديدة وقلبي غافل ولا أشعر بحلاوة الطاعة ولا لذة العبادة ولا طرق الخير فيا مشتريا راحة تفنى بطول تعبه وقلبه مشغول بلهوه ولعبه أذكركم بالرواية المشهورة حينما عبد ربه عشرين سنة وعصى عشرين سنة فنظر يوما في المرآة وقال عبدتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة وكأن هاتفا يقول له عبدنا أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك تب كما تاب النبي يا صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم أكثر من مائة مرة وهناك أناس من عشرين سنة بل ماء أو خمس سنوات أو ثلاث أو حتى شهر لم يتوب إلى الله وإن كنت لا تصدق فهل أنت تبت اليوم تعالوا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونجدد عهدنا مع ربنا فالأبواب مفتوحة والفرصة موجودة والله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذروب جميعا فاستغفروني أغفر لكم صحيح أخبرك بمعلومة أنت تعلم أن الله يفرح بتوبة العبد والعبد هو أنا وأنت تخيل الله سبحانه وتعالى الملك المهيمن العفو الغفور يفرح بتوبتك وتذكر قول الله عز وجل نعم العبد إنه أواب أي كثير التوبة يرجع إلى الله كثيرا لا يعنيه علو نسبه وكل ما يشغله أنه خالف أمره خذ خطط الآن فالعمر يمضي والسن يكبر وإذا قرع المرء باب الكهولة فقد استأذن على البلا فليس لك فكاك إلا التوبة وقل له يا رب أنا ندمت فأعتقني أنا اذنبت فاغفر لي أنا عدت فاقبلني فاتخذ التوبة حرفة كما أصبح الذنب حرفة نعم العبد إنه أواب النبضة الثانية قلب يبدأ الحياة رجل مات قلبه آه على زمان فات وعلى قلب حي مات يا له من قلب كان قريبا فطرد وكان مشاهدا فحجب وكان بيننا ففقد هناك بعض الشباب يسأل أنا قلبي ميت وآخرون ما زالوا يبحثون عن قلب قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه سورة الأنعام البوصله القلبية والحسن البصري يعطيك البوصله تفقد حلاوة القلوب في ثلاثة أشياء الصلاة والذكر وقراءة القرآن فإن لم تجدوا فاعلموا أن الباب مغلق وأنه لا قلب لك فمهما تأزمت الأمور وانتابك اليأس فلديك الفرصة فنحن نريد قلبا يبدأ الحياة فإذا كان قلبك مشتتا ضائعا غائبا فالفرصة الآن بين يديك وقال تعالى إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء الله سبحانه وتعالى يتكلم عن موت القلوب وليس موت القبور فيا من فقد قلبه وتعب في طلبه اطلبه تجده في قراءة القرآن وتبادل العبادات والتجول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تردد جديد وحياة جديدة قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بمجرد أن تسمع الآيات تتلى أو القرآن تردد وكأن الذبذبات الإيمانية بدأت تحيي القلب من غيبوبته وتنعشه من غفلته وتهديه من حيرته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ولذلك قال الله بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نعم فلنحيينه حياة طيبة بالقرآن والصلاة والصيام والتسبيح واتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الناس ويعمل الخير ويحقق أهدافه ويصل لأحلامه فلنحيينه حياة طيبة وحين سئل أهل العلم عن الحياة الطيبة هل هي في الحياة الدنيا وفقط فقالوا المقصود بها ثلاثة أشياء وهي الحياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة الحياة أنواع الأولى حياه العلم بعد الجهل ممكن اكون جاهلا ولا اقصد بالجهل العجز عن القراءه والكتابه والثقافه والمعرفه بل اقصد جهل القلب وهو القلب الذي لا يعرف عن الله وهو القلب البعيد عن الله وهو القلب الذي لا فقد عن حب الله وهو القلب الذي غفل عن طاعه الله والثانيه حياه الجهل بعد العلم يعلم ويعرف ولكنه اشترى الدنيا وباع الآخرة فرط في علاقته بربه وحرص على حصد المال والشهوة إخواني لسان الندم أفصح من لسان الشكوى ودمعة على الخد أنفع للقلب من ألف قطرة مطر على الأرض لأنك أنت الذي ستبدأ حياة ربانية بعدها تعبد الكون لله قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قال سبحانه وتعالى ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا وقال الله عز وجل إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور شبه موت القلب كأنه في القبر فتعالوا نحيا حياة العلم بعد الجهل والحياة الثالثة هي حياة الإرادة والعزيمه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا لذلك يقول الإمام الشافعي رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك من عصيانها فلنبدأ حياة جديدة فلنحيينه حياة طيبة حياة فيها علم بعد جهل فيها إرادة بعد ضعف لذلك قال الصحابي الجليل ابن مسعود يقول أتدرون من ميت القلب فقال القلب الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يا ترى هل قلبك بدأ يتحرك لذا قال العلماء الغفلة هي نوم القلب عن طلب الحياة وهي حجاب عن الله ونحن نعيدها أصعب حرمان في الدنيا أن يحرم قلبك من الله جهاز تنفس رباني يقول أحد العلماء ليحيى القلب لا بد أن يتنفس أن يتنفس الرجاء قلب حسن الظن بالله وحسن الظن بالله أن الله سيقبلك وسيتوب عليك ويرضى عنك النفس الثاني نفس المحبة أنا أحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله النفس الثالث نفس الخوف الخوف من الذنوب والمعاصي النفس الرابع نفس الاضطرار والانكسار قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض النفس الخامس نفس الفرحة والطمأنينة قال تعالى ولكن ليطمئن قلبي وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته وقلب بدأ الحياة في يوم من الأيام أحد الصالحين يمر بأحد المرضى فيقول الرجل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه فقال له أنت مصاب ومبتلى فقال عافاني إذ خلق لي لسانا يوحده وقلبا يعرفه وفي كل وقت يذكره يا هذا سمي الوحي روحا لأنه يعيد للقلب حياته فاستغفر عما فات وكما قالت رابع العدوية استغفارنا يحتاج الاستغفار النبضة الثالثة قلب مظلوم الظلم ظلمات نحن نعلم ونسمع عن رجل ظلم زوجته أو أب ظلم ابنه أو أخن ظلم أخاه في مال أو ميراث أما رجل ظلم قلبه فهذا المعنى هو الذي نريد واحد ظلم قلبه بالتشرذم في الشهوات والانفلات في الشبهات فهو صاحب قلب متردد لا مع المحبين ولا مع التائبين ولا مع الصالحين فظلم قلبه ظلم القلب أقوى حرم قلبه من حلاوة القرآن وحرم قلبه من حب ربه وحرم قلبه من أوقات استجابة الدعاء حرم قلبه من ركعتين بخشوع أو تسبيحتين بخضوع وحرم قلبه من حب الناس وحرم قلبه من فعل الخير فهل قلبك مظلوم؟ يا شباب بادروا آجالكم وحاذروا آمالكم واهتموا بقلوبكم وجددوا إيمانكم لو تكلم قلبك معك ماذا لو تكلم قلبك معك ماذا تراه يقول لك وبماذا سيخبرك وبماذا سيشتكيك ستجده يقول لك إنك ظلمتني وضيعتني في الدنيا وفتنتها وشهوتها وحرمتني من حب ربي والتمسك بديني واتباع رسولي قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطره بين الجنة والنار المسلمون إذا خلصوا من النار هناك قنطره بين النار والجنة فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فهذا هو ظلم العبد للعبد فما بالك بظلم العبد لقلبه وهنا نكتبها لا تصدق الأمل فانه كاذب ولا تطيع الهوى لأنه عذاب والظلم ظلمات ولعلك تستعجب من جملة أسطرها تذكروا سهر أهل النار في النار وتذكروا النعيم في دار الأبرار النبضة الرابعة قلب نسي نفسه. أحيانا الواحد منا يقول أنا نسيت المحفظ في البيت، وواحد يقول نسيت الموبايل في البيت. فهل زي ما احنا بننسى حاجات؟ ممكن ننسى حاجات كثيرة جدا. مواعيد وحاجات نستعملها وحاجات نسيناها. وهناك من نسي أهم شيء في حياته وهو قلبه. فكم واحد منا نسي قلبه؟ وآخر قلبه هو الذي نسيه فهل أنت حاسس إن قلبك صاحبك أم حاسس إنه مملوك لأحد غيرك وإياك وهذه كان لمنصور بن عمار صديق مسرف على نفسه ثم تاب وكان كثير العبادة والتهجد فافتقده أيام فإذ به مريض فذهب يستكشف خبره وحين دخل عليه رأى ما لم يكن يحسبه فوجده منضجعا على فراشه وقد اسود وجهه وازرقت عيناه وغلظت شفتاه فارتجف منصور وقال له يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله ففتح عينيه ونظر إليه شزرا وغشي عليه فقال له ثانيا وثالثا فرد عليه يا منصور هذه كلمة قد حيل بيني وبينها فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال يا أخي أين تلك الصلاة والصيام والتهجد والقيام فقال كان ذلك لغير الله وكانت توبتي كاذبة وكنت أفعل رياء الناس وليقال عني وأذكر به فإذا خلوت أغلقت الباب وبارزت ربي بالمعاصي ودمت على ذلك مدة فأصابني المرض وأشرفت على الهلاك فقلت لابنتي ناوليني المصحف وقلت اللهم بحق هذا القرآن العظيم إلا ما شفيتني وأنا لا أعود إلى ذنب أبدا ففرج عني ولما شفيت عدت كما كنت لللهوي واللذات وأنسان الشيطان العهد الذي بيني وبين ربي فبقيت على ذلك فمرضت أخرى وأشرفت على الموت ثم دعوت بالمصحف فقرأت فيه ثم رفعته وقلت اللهم بحرمة ما في هذا المصحف الكريم من كلامك إلا ما فرجت عني فاستجاب الله وفرج عني ثم عدت إلى ما كنت فوقعت في هذا المرض فأخرجوني وسط الدار ثم دعوت بالمصحف لاقرا فيه فلم يتبين لي حرف واحد فعلمت أن الله سبحانه غضب علي فرفعت رأسي إلى السماء وقلت اللهم بحرمة هذا المصحف إلا ما فرجت عني يا جبار الأرض والسماء فسمعت هاتفا يقول تتوب عن الذنوب إذا مردت وترجع للذنوب إذا برئت فكم من كربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت أما تخشى بأن تأتي المنايا، وأنت على الخطايا قد دهيت قال منصور فوالله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات فما وصلت الباب إلا وقيل لي إنه قد مات مصارحة نفس أغلق على نفسك وسلها ولا تخدعها وكن مصارحا لها مكتشفا خباياها كم من مرة أغلقت بابك عليك وبارزت ربك بالذنوب كم من مرة سترك ربك وأنت لا تزال على عنادك كم من طاعة أديتها ليقال إنك تفعلها وكم منها لله كم ركعة خلوت بها مع ربك في السحر وناجيته كم مرة تصفحت مصحفك وتدبرت فيه ولو آية أو آيات قليلة وكم ختمت القرآن خلال آخر ثلاث سنوات كم من لذة مارستها فتلاشت حلاوتها وزلت بعدها القدم وما زلت تحرص عليها كم مرة أمهلك ربك وما زال المنا والتسويف يلاعبك وإصرارك يطل من عينيك كم من رسالة ربانية أتتك وأنت لا تعي وربما تجهل قراءتها يا قليل البضاعة أحضر قلبك لحظة للعظه فكم تعد بالتوبة وما تفي لا تجعل ضمانك عقيما ووعدك عاقرا سل قلبك حالا يا أخانا أنت على خطر كبير وجرم عظيم على ألفتك الذنب ولعلك تستعجب حالك حين تسمع داود الحفري وهو يحي لك دخلت على كرز بن وبرى ببيته فإذا هو يبكي فقلت له ما يبكيك قال إن بابي لمغلق وستري لمسبل ومنعت جزئي أن أقرأه البارحة وما هو إلا من ذنب أذنبته يا أنتم الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل والآن هل من مانع أن تعلنها في الآفاق الآن يا رب عدت إلى رحابك فاقبلني الآن يا رسول الله افقت من غفلتي الآن يا ملائكة ستسعدون بتأييد حسناتي الآن يا شيطاني سأخذلك الآن يا زوجتي سنعيش سعداء أحباء الآن يا صحبتي ويا أهلي سنقتفي طريق ربنا الآن سنشتاق إلى الجنة ونفر من سواد الجحيم الآن ستسعد بنا الدنيا الآن سأحرص على حجابي وعفتي وحيائي الآن يا رب عد فغفر لي وسامحني واعف عني وأعني وثبتني هل تتردد؟ توضأ وادع ربك وصلي ركعتين والله ينتظرك فهل ستكون اهلا لذلك؟ وكما أبان عيسى بن مريم لا ينتظر امرؤ بتوبته غدا فإن بينك وبين غد يوما وليلة وأمر الله غاد ورائح النبضة الخامسة القلب الساجد كيف تعرفت على ربك يا صاحبي؟ نحن نتعرف على ربنا سبحانه بطريقتين الأولى بصفات الجمال والثانية بصفات الجلال فالجلال إنك تعرفت على الله سبحانه وتعالى عن طريق مصيبة كبيرة أو ابتلاء مرهق أو دين مزعج أو موت قريب أو جار أو ابن أو والد أما الجمال إنك تعرفت على الله من كثرة نعمه ورغد العيش واتساع الرزق ورفاهية الحياة فكيف تعرف قلبك على ربه بالجلال أم الجمال يا قومنا ذلك هو الله وكيف يتعرف عليه القلب الرباني لأن من زرع العمل في أرجاء قلبه وأشرقت عليه شمس الخوف وتساقطت عليه أمطار الرجاء نبتت زرعة طيبة تؤتي اكولها كل حين بإذن ربها سميت القلب الرباني القلب الساجد هل قلبك ساجد؟ ربما يقول قائل وينادي منادي ويسأل سائل أنا أسجد وأصلي وأعبد فبدني يسجد وجوارحي تسجد ولكن هل القلب يسجد؟ ذات يوم سئل أحد الصالحين هل القلب يسجد؟ فقال يسجد سجدة فلا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة أسألك مرافقتك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من ربيعة بن كعب وقال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود والسجود سجود البدن وسجود القلب فالقلب الساجد مزرعة الخير فإذا يبست أرضه، فراجع من يسقي، ربما نسي ماء الذكر، وسماد التقوى، لعله يثمر بعد جدب، ويعالج بعد مرض، ويشفى بعد تعب سجود القلب، أن ينظر إلى الابتلاء، فيعرف أنها تذكرة من الله إليه، وينظر إلى النعم، فيعرف المنعم، وينظر للخير، فيحمد الله عليه على نعمه وينظر إلى العصاط فيحمد الله أنه نجاه فأنا أحب العصاط ولكني أكره المعصية التي يعملونها فيا ترى هل قلبك ساجد أم لا ولذلك إبراهيم بن أدهم يقول تنال درجة الصالحين بثلاثة أشياء إذا فتح الله لك باب النعمة فكر فيها واذكرها وإذا وقعت في ابتلاء لا تزجر ولو فتح لك باب الأمل فتذكر باب الاستعداد للموت فما قعودك وقد سار الركب لم التعطيل وليس هناك وقت طويل علامة تأجيل فمن عزم تزود فلو قلبك مكبل بالذنوب ومقيد بالمعاصي لا يستطيع أن يسجد والقلب إذا لم يسجد لله سيكون سجوده لشهوة أو مال حرام أو منصب أو وذات مرة سئل الحسن البصري لا أستطيع قيام الليل فقال قيدتك ذنوبك فالنفس مشكلتها أنها تجرك لكل شر والقلب يجرك لكل خير فالقلب حين يمنع من جواذب الطين كما قال تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض أما من تحرر قلبه وصدق مع ربه فالامر مختلف والواقع متميز فهذا الحجاج يصلب ماهان العابد فرفع على خشبه وهو يسبح ويحمد ويهلل ويعقد بيده حتى بلغ تسعة وعشرين شهرا بعد موته ويده على ذلك العقد مضموم وعبد الله بن رواحة اذكرك بموقف في احدى الغزوات حينما كان هناك ثلاثة من قواد الجيش زيد بن حارثة يتقدم فيقتل ثم جعفر بن أبي طالب ولما يأتي الدور على عبد الله بن رواحة ليحمل الراية نفسه أخذته قليلا فعطلته وعبد الله بن رواحة بقي في صراع القلب مع النفس حتى أسجد قلبه لأمر الله والزود على سنة نبيه فصاح ابن رواحة أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة قاعدة للنعيم أو العقوبة يسطر ابن الجوزي القاعدة القائلة النعيم لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحة فاتته الراحة أقصى عقوبة في الدنيا أن يحرم قلبك السجود لخالقه فهل قلبك بدأ يسجد؟ فأكثر السجود وإذا أصابتك نعمة فافعل كما فعل حبيبك صلى الله عليه وسلم واسجد لله شكرا استراحة يا من يسير بعمره وقد تعد الحدود ابكي على مصيبتك فلعلك مطرود يا من عمره ينتهب وليس الماضي يعود قد أسمعتك المواعظ من إرشادها نصحا ونداك لسان الاعتبار يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قال رجل لذنون المصري وهو يعظ الناس يا شيخ ما الذي أصنع كلما وقفت على باب من أبواب المولى صرفني عنه قاطع المحن والبلوى قال له يا أخي كن على باب مولاك الصبي الصغير مع أمه كلما ضربته أمه ترامى عليها وكلما طردته تقرب إليها فلا يزال كذلك حتى تضمه إليها يا أبناء الدنيا إنها مذمومة في كل شريعة حيلتك في تحصيلها أدق من الشعر وأنت في تدبيرها أصنع من النحل وعين حرصك عليها أبصر من العقاب وبطن أملك أعطش من الرمل وفم شراهك أشرب من الهيم وغركم بالله الغرور قيل لأحدهم لما تخليت عن الدنيا؟ فقال خوفا والله من الآخرة أن تتخلى عني كان الشبل يقول في مناجاته ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما أنت صانع في ذنوبي يا غفار الذنوب وبما تختم عملي مقلب القلوب وكان يصيح في جوف الليل قرة عيني وسرور قلبي ما الذي أسقطني من عينك أقلت هذا فراق بيني وبينك يا من كان قريبا فطرد يا من كان مشاهدا فحجب يا عزيزي ما ألفت الشقاء فكيف تصبر أصعب الفقر ما كان بعد الغنى وأوحش الذل ما كان بعد العز ما زالت الدنيا مرة في العبرة ولكن قد مرض ذوقك لسان قلبك في عقله غفلة وسمع فهمك مسدود عن الفطنه بفطنة وبصر بصرك محجوب بعشا عمى ومزاج تقواك منحرف عن الصحة فيا نفس تدبري أمرك وتأملي وإذا ضللت الطريق فاسألي قال ابراهيم بن يزيد اذا رايت الرجل يتهاون في التكبيره الاولى فاغسل يدك منه كم فرح بشهر واهلاله متهلل لرؤيه هلاله اختطفه الموت في خلاله كم مائل الى جمع ماله تركه تركه ومر باثقاله هل رحم الموت مريضا لضعف اوصاله هل ترك كاسبا لاجل اطفاله هل امهل ذا عيال لأجل عياله كم أشرف على شريف فلم ينظر في خلاله كم أيتم طفل صغيرا ولم يبالي ما حظي الدينار بنقش اسم الملك حتى صبرت سبيكته على التردد على النار فنفت عنها كل كدر ثم صبرت على تقطيعها دنانير ثم صبرت على ضربها على السكه فحينئذ ظهر عليها رقم النقش كتب في قلوبهم الإيمان كان الصالحون إذا ضيق الخوف عليهم الخناق نفسوه بالرجاء فكان أبو سليمان الداراني يقول إلهي إن طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك وإن أسكنتني النار لا أخبرن أهلها أني كنت أحبك وكان معاذ يقول إن قال لي يوم القيام عبدي ما غرك بي قلت إلهي بالركبي يا أنت لو سرت في حزب المتقين خطوات لعرفوا لك حق صحبة يا من كان لهم رفيق فأصبح لا يعرف لهم طريقا اطلب اليوم أخبارهم وابتغي في السلوك آثارهم يا من كثر تردده إلى مجلس الصالحين ولم تزل قسوة قلبه لا تضجر فللدوام أثر جالس البكائين يتعدى إليك حزنهم، فتأثير الصحبة لا يخفى، أما ترى دود البقل أخضر، لا تستصعب طرقهم، فالمعين قادر، تعرض لمن أعطاهم، وسلف مولاك مولاهم، رب كنز وعد به فقير، ورب فضل فاز به صغير.